ومن الناس هندك من يقول أدبيج آمنا بالله وباليوم الآخر ببوريهاي بخديه بروجك قيامته وقت عالمش قبل رادب روجك قيامته البجن اليوم الآخر إجبارتش شنكو هذا روجة دمها كيا باشتي وتشروش نينا وما هم بمؤمنين بس أوناخدن إيمان و الإيمان يجب أن يجب أن يكون لدينا لأنه يجب أن يكون لدينا و يجب أن يكون لدينا بمنافقة عندما يكون الظلامي الجهياب وعرب يجب أن يكون لدينا إيمان واسكرات وكفر بارزات